أيها المؤمنون الصدقة إنها الحجاب عن النار الصدقة إنها الفوز برضى الواحد القهار الصدقة إنها عربون القبول عند الواحد الأحد الصدقة إنها ميثاق الشرف الذي يثبت أن المؤمن مؤمن إن المنافق لا يتصدق لأنه لا يرجو الثواب من الله ولا يخاف العقاب لكن الصدقة كما قال صلى الله عليه وسلم تدفع وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبثت سبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لما يشاء والله واسع العليم ثم لتكون هذه الصدقة ما أشيت وما وجدت إن أكثرت فسوف تتظلل بها على قدر صدقتك تتظلل بها يوم القيامة الله يتقبل التمر واللقمة فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كجبل أحد كل في ظل صدقة يوم القيامة شربة الماء صدقة مذقة اللبن صدقة كسرة الخبز صدقة الكلمة الطيبة صدقة البسمة الراضية المشركة على وجه للمسلم صدقة فكل في ظل صدقة مرت امرأة أسرفت على نفسها من بني إسرائيل في الذنوب والخطائر ارتكبت كبائر فمرت بكلب كلب لا قيمة له كلب يلهث يمد لسانه إلى الطيم فرحمت هذا الكلب قال ابن تيمه قام في قلبها وأزعوا الإخلاص والتوحيد فأخذت جرموكها الخف وملاته ماء وأسكت الكلب الله يرى ويسمع فكافأها غفر ذنبها أدخلها الجنة هذا هو عمل يقدم ما مجاني يقدم إلى كلب لا قيمة له فتكسب هذه المرة جنات النعيم وغفران الذنوب فكيف من أعطى كيف من تصدى كيف بمن كفل الأيتام كيف بمن أسكى الأكباد الجائعة وملأ البطون الأكباد الضامية وملأ البطون الجائعة هنيئا للمتصدقين زلفة لهم عند رب العالمين ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكف في المجام العامة ويطلب الصدقات ويخبر أن الله هو المكافئ وحده جل في علاه وقف صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة غزوة تبوك يوم الحر الشديد يوم الجهد والمعاناة يوم الألم يوم الجهاد الأعظم وهو يستنفر صلى الله عليه وسلم المسلمين ليجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ووقف صلى الله عليه وسلم ولم يكن يملك مالا يجهزه جيسا ما يقارب ثلاثين ألف مقاتل في سبيل الله في شدة الحرب والشمس تصهر المدينة وأهل المدينة فيقف على المنبر ويقول من يجهز جيش تبوك وله الجنة هكذا المهر ليس عند ربما مستندات ولا شيكات ولا ولايات ولا إمارات ولا عقار لم يكن صلى الله عليه وسلم يمنى الناس بالمناصد ويقول ما أدري ما يفعل بي ولا بكم كان يحيلهم على الله كان يحيلهم على جنات النعيم عنده الفردوس مفاتيح الفردوس كان يدل على جنات الله الواسعة فسكت الناس المهر جنات النعيم لكن الثمن تجهيز جيش قال من يجهز جيشه تبوك وله الجنة فقام عثمان كأنه علم في رأسه نار وسط الناس عثمان بن عفال صاحب الآدن بيضاء قال تضمن لي رسول الله الجنة قال نعم أضمنك الجنة قال فإن علي تجهيز الجيش بأحلاسه وأقتال به وجماله في سبيل الله فرفع صلى الله عليه وسلم يديه الطاهرتين الشريفتين البارتين قال اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبه وما تأخر ما ظر عثمان ما صنع بعد اليوم وينزي صلى الله عليه وسلم وينال عثمان المغفرة من الله والرضوان من الله ويعود المسلمون مرة ثانية فيصابون بالجذب والعطش ولا يجدون ماء فيقول صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر الرؤمه وله الجنة قال عثمان أنا اشتريها فشراها وتسبلها ووقفها للمسلمين يا أهل الفضل يا أهل الخير يا أهل الأموال تصدقوا لأنفسكم لينان الله لحمه ولا دماؤه لك يناله التقوى منكم إن صدقاتكم إنما تفعونه من أموال انما تنفقونه إن كفالاتكم الأيتام هي لكم أنتم الله غني إن الله يملك السمات والأرض إن الله لا ينفع طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي أنتم أنتم تنفقون على أنفسكم أنتم أنتم تعتقون رقابكم أنتم أنتم تأخذون بطاقات دخول جنات النعيم فهل من متصدق وهل من منفق في زمن صار هناك تبايد في الأمة الإسلامية غنى فاحش أناس يسكرون ناطحات السحاب يفترشون الحريرة ويلعبون بالذهب والفضة وأناس سكون الصفيح والخيام وينامون على الأرصفة لا يجدون كسرة خبز أفلا محسن؟ أليس هناك متصدق ينقذ هذه الأكبال التي أسرفت على الموت؟ أيها المؤمنون ان الصدقة معلم بارز في حياة المسلمين وهي مما يميز المجتمع المسلم لأن غير المسلم لا يرجو ثوابا من الله سبحانه وتعالى إن الصدقة بلسم الشافي داوا بها مرضاكم كما في الحديث الصحيح إن علاج الصدقة هي مهر الجنة. هي, مهر الجنة. هي مهر الجنة قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية